إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور من انفسنا نعم. نعم. <تصفيق> ونعود شرور أ شروق ا ل إ ي م ا ن انا دخلت علم وعمل لكن هذه ا ل ع ل ا م ة م ن ع ن ي من أ خ ذ الله قد فضلت ف أ ن أ ذ ه ب إلى غرفة ا ل ف ق ي ر إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ف ا هادي ل ه وأشهد أن ل ا إ ل هادي إ ل الله و ح ه لا ش ك له ا محمدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا ه وأشهد عبده ورسوله الله أن حق ت ت ق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 أ م ا بعد فان صدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل محدثاتها ة بدعة بدعة وكل ل ض ل وكل ضلالة النار نحمد الله جل وعلا الذي الوافة ل ة بكم جمعنا ا ا في هذه الطيبات ونسأله في ي نحمد هذه ب ط المباركات و ن س أ جل ل في ع و ك م الجنه م ع ا مع حبيبنا و ق و ة أ ع ي ن ن ا محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ذ ا نشرع ونتوكل على الله تعالى في هذه الماده ة و ي مادة النحو ومع ه ذ المتن ا المبارك وهو شرح ا ل أ ج ر و م ي ة و أ و ل ما ب د أ به المصنف هذا المتن هو ذكر البسمله وهذا أ م ر متداول ومعروف لدى المصنفين رحمهم الله أنهم يبدأون متونهم بالبسملة ا ق ر ا اقتداء بصور ا ل ق ر آ ن وكذلك اقتداء بالرسائل التي كان يبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك يدعوهم فيها الى م يدعوهم ل ل و ك فيها إ الملوك إ س ل ا أما ا أ ح ا التي د ي ث ر د فيها ذ البسمنة فلا مقال كما بين ذلك الشيخ تخلو ذلك بين من الألباني عليه أحمد الله عليه. ف ل ك يقول لك و ا مفيد ويكون ه ا ل غ ل ي ل إ ي ن هذا هو مفيد و ي ك ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ت ع ر ي ف ا ل ك ل ا م قال و ي ك و ا ه م ف و ك و ا هو م ف ي ه ا هو مفيد و ا ل و مفيد و ي ك و ا هو م ف و ك و ا ل مفيد و ك و ا هو مفيد ك و ن ا مفيد و ي ك ن ا هو ف ي د و ي ا ه مفيد و ا ه مفيد ويكون ه ا هو م ي د ن هذا ي د ويكون ا هو ف د ويكون ا ل و م ويكون هذا ه مفيد ك و ا م ل ي د و ي ن ا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ونسال أ ل ه م هو ا ل ف ظ ما هو اللفظ ل غ ة تقول ل ا ف ظ ة الشيء ما معنى لفظه نعم الطرح احسنتم الطرح نعم إ ذ ا اللفظ هو الطرح أو الرمي او ل ر م ي أ الرمي ومنها قوله جل وعلا ما يلفظ من قول إ ل الا د ي رقيب عتيد ه م ي لديه ف ظ أي ما يطرح ما من كلام وما يرمي من كلام إلا ل رقيب عتيد طيب. إذن ما اصطلاحا ما هو اللفظ اللفظ ا س ت ل ا ح ا هو نعم وماذا ا س ت ل ا ح ا اللفظ ا س ت ل ا ح ا هو المنطوق المنطوق به. المنطوق به نعم ويقال الصوت المجتمل على بعض الحروف ا ل ه ج ا ئ ي ة إ ذ ن هذا هو المقصود باللفظ الكلام هو اللفظ المركب المركب وقبل المركب ن عندما م ع نقول الكلام هو اللفظ هذه الكتابات ا ل م و ج و د ة على اللوحات ا ل إ ش ه ا ر ي ة تجد ل و ح ة إ ش ه ا ر ي ة تقول لك او مكتوب فيها كذا وكذا هل هذا هل به الكلام الذي في اللوحة يعتبر كلاماً عند النحات؟ هل يعتبر كلاماً عند النحات؟ لا يعتبر كلاماً عند النحات الكلام عند النحات لابد في يعتبر يعتبر يعتبر عند عند عند عند أن ينطق به. لا بد أ ن ي ن ت ق به وكذلك هذه النقوش مثلا ل موجوده في المساجد مثلا تجد آ ي ا ت م ن ق و ش ة في المساجد فهذه النقوش لا تعتبر كلاما عند النحات لا تعتبر كلاما عند النحات مثلا أعطاك, لو أعطاك شخص ورق مكتوب فيها شيء؟ مكتوب فيها تعتبر مكتوب مكتوب عند نعم ورق لو شخص شيء شيء هذا لا يعتبر كلام يد النحال يعني أ ن ت لو أ خ ذ ت ا ل و ر ق ة و ق ر أ ت ه ا فهذه ا ل و ر ق ة وما في ا ل و ر ق ة لا يعتبر كلاما ً حتى تتكلم به وكذلك الاشاره إ ش ر ة لو كلمتك وأجبتني ا إ ة فالإشارة لا تعتبر كلاماً النحان لابد ل تعتبر ت ت ك عند أن تتكلم. أه؟ لابد أن يخرج صوت مشتمل على حروف ه ج ا ئ ي ة هذا هو المقصود أو م ث ل ا ل حديث النفس ي حديث ا لو ن ف س ي ل قلت لك مثلا حدثتني نفسي أ ن محمدا سينجح في الامتحان فحديث النفس الذي يجول في النفس لا يسمى كلاما النحاة عند、النحات. ل ا ي سمى كلام اند ع ا ل ن ح ا ت نعم ل أ ن نفسه لم ت ن ط ق به ل أ ن نفسه لم ت ن ط ق به ل ا ن ما هو اللفظ ا ل ل ف ظ هو الذي ي ن ط ق به هذا هو اللفظ لا بد أ ن نتلفظ بهذا الكلام ع ن د م ا نتلفظ ب ك ل م ة فهي كلام عند ا ل ن ح ا ت <تصفيق> جيد الكلام هو اللفظ المركب. نعم. ما معنى المركب ما معنى المركب أه؟ ما معنى المركب آه الكلام هو اللفظ المركب مم؟ مركب م من ع د ة كلمات نعم مم؟ مركب من كلمتين أو أه؟ مركب من كلمتين مركب مركب أكثر أكثر أو أو مثلا ً تقول ا ل ق ر آ ن كتاب خالد القران كتاب خالد هذا كلام ل أ ن ه تركب من ع د ة كلمات من ثلاثه كلمات مركب يعني مركب من اسم أ و فعل وحرف أ و اسم مع اسم مثلا ً ا ل غ ر ف ة منوره ا ا ل غ ر ف ة م ن و ر ة فهذا يعتبر كلاما ل أ ن ه يتكون من كلمتين أو م ث ل او ت ق ل تقول أو مثلا نعم مثلا أو تقول مثلاً آه دخل آه الطالب إ ل ى الغرفه ة م ث ل فهذا كلام ل أ ن ه يتكون من كلمتين ف أ ك ث ر أو تقول مثلاً تعلم تعلم مثلا يعني تعلم فهذا ما م ن ع هذه ا ل ك ل م ة تعلم تتكون من كلمتين نعم تعلم تعلم يعني فعل أ م ي ن فعل امر أمين. جيد فعل أ م ي ن ث م ا ماذا؟, ماذا يصاحب هذا الفعل تعلم فعل عمل والفاعل جيد فهذا ا ل ك ل م ة و إ ن بدت لكم ك ل م ة فهي ج م ل ة ج م ل ة ف ع ل ي ة ل أ ن ه ا تكونت من فعل وفاعل تعلم أ ن ت نعم تعلم أنت تعلم المقصود بالكلام المقصود جيد هذا هو هذا هو بالكلام الكلام الكلام هو اللفظ المركب المفيد ا ل ما ف ي د م معنى المفيد م المفيد معنى ا المفيد أه؟ نعم. هو الكلام الذي ي ح س سكوت ن ا ل م م ت ك ل عليه سكوت المتكلم عليه, عليه. تحصل منه ف ا ئ د ة نعم سكوت المتكلم عليه ولا يبقى السامع ولا يبقى السامع ينتظر شيئا, شيئا نعم وهو ما نسميه ب ا ل ج م ل ة ا ل م ف ي د ة بالجملة المفيدة, المفيدة ن عندما م ع أ ق و ل مثلا دوس النحو سهل فهذه ج م ل ة م ف ي د ة يعني أ ن ت لا تنتظر شيئا بعد ذلك ل أ ن ك فهمت المقصود ة من ا ل ج م ل ة نعم لكن عندما أقول إ ذ اقول د ت الساعة العاشرة س ك ت أنت تنتظر يعني م تحصل من هذا الكلام. دازلت ماذا سيحصل؟ اذا ل ف ا ئ د ة من ه الكلام دقت ا ماذا ل إذا سيحصل د الساعة العاشرة جملة مفيدة غير إذن فهذه جملة غير مفيدة. هذا ليس كلاما عند النحاس ل أ ن ه لم تحصل تمام يكون كلاما مبهملا ا نعم لانه لم تحصل به الفائده ة لم تحصل المفيد الذي منه فائدة جيد طيب إذن المفيد هو س نعم هناك الكلام وهناك ا ل ك ل م ة وهناك الكلم يعني هذه التفريعات لا نريد أ ن نقحمها في هذا المجال لان أ ن هذه ل حياكم الله, حياكم الله تكلم عليها م حياكم ا ب مارك في ف ي أ ل ت هذه والشايح ك ل تكلم ل ك ع ي إ ن ه ا ا ل أ ج و م ا ة إ ن شاء الله <تصفيق> طيب قد يقال ك ل م ة يقصد بها ل ك ل ا م مثلا قيل أ ف ض ل ك ل م ة قالها ن ب ي د الا كل ما على الله باطل قد يقال ك ل م ة أ و تقول القيت ك ل م ة ألقيت كلمة في مجلس يعني فهذه الكلمة تقصد ب كذلك الكلام أ و تقول افضل كلمه ة هي لا إ ل ه إ ل ا الله ن على م ع كل شيء ما خلا ل ل ه باطل نعم, نعم. ما شاء الله. افضل ك ل م ة قالها لبيد نعم. الكلام هو اللفظ المفيد. المركب ا ل م بالوضع مركب ب ما المقصود بالوضع اه نعم هذه و ا ح د ة واحدة يعني وضعته العرب موضوع بالخط العربي موضوع بالخط العربي عفوا بالكلام العربي ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ خ ر ج وادخل الاستعمال بالعربي نعم أو او ل ض ع أو أ ن يكون قاصدا أحسنتم أن يكون المتكلم ق المتكلم ص د ا ا ا يقول يكون ل أن م قاصدا لما يقول لما يقوله نعم فعلى المعنى ا ل أ و ل أ ن نقول بالوضع معناه ان يكون الكلام ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة إ ذ ا قال مثلا طالب لصديقه هل فهمت الدرس يا أ خ ي فهذا يسمى كلام عند النحوي لماذا لانه ل العربي ع أ بالوضع العربي, لأنه بالوضع العربي. لكن إ ذ ا قال تلميذ لصديقه ها ها ها ها ه ذ ا ليس كلاما عند النحات ل أ ن ه ليس بالوضع العربي بل هذا ب ا ل ل غ ة الفرنسيه ها هذه ف ر ن س ي ة يعني أ ن ت فهمت ما قلت ومع ذلك لا اعتبر كلاما عند النحات لابد ان يكون ب العربيه ل ل غ ة ا ة وفي ذ ا العربية تحصيم لللغة ومع ذلك دخل دخلت هناك أ م و ر ك ث ي ر ة في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وشوهت معالمها ل أ ن أ ب ن ا ئ ه ا ما حصنوها كما ينبغي ل ل أ س ف الشديد د نعم م طيب هذا هو ا و ل ق ص بالمعنى ا ل ث ا ن ي أن يكون ق ان ص د ا لما يقول أ يكون هذا المتكلم قاصدا لما يقول ف إ ذ ا قال تلميذ لايفاق له صافر الاستاذ أ س ت ذ فهذا يسمى كلاما عند ا ل ن ح و ي ن ل أ ن التلميذ يقصد أ ن يخبر ايفاقه و نائم يعني تلميذ نائم قال صافر ا ل أ س ت ا ذ وتعلمون أ ن هناك من يتكلم في نومه أه؟ يكون نائما وهو يتكلم وخصوصا الذي لا يحدد ا ل آ خ ر ي ن بما ي ج و ل في خاطئه فعندما ينام يعبر ويتكلم عما حصل له في النهار ض هل هذه المحاضره ة م ث ل تعتبر كلاما لا ت عند ت ب ر كلاماً ع النحاه ل أ ن ا ل ن ا ئ م ة لا يقصد ما يقول لأن او ل لا ن ا ما ئ م ة يقصد ي ق ل أو كذلك إ ذ ا قال أ ح د السكارى وهو يجون في أ ز ق ة المدينة سيرحل أ ه ل ا ل م د ي ن ة غداً نعم سيرحل أ ه ل ا ل م د ي ن ة غدا هل هذا يعتبر كلام عند ا ل ن ح ا ت لا طبعا ل أ ن الرجل يعني فاقد لوعيه يعني سكران ن س أ ل الله تعالى أ ن يعفو عن الامه أ م من ة هذه ل ل ب ي و ن ذ ه ا ل من ص ي ب ة ع م طيب إذن ف ه ذ ا الرجل غير قاصد ما يقول لهذا لا يعتبر كلاما عند النحويين إ ذ ن بالوضع يراد به واحد من اثنين أ ن يكون الكلام ب ا ل ل غ ة العربيه ة أن يكون نعم القرآن القرآن القرآن القرآن يقول يقول طيب المتكلم كتاب كتاب قاصدا ما قاصدا ما خالد ما يعراب ما يعراب خ ا ل د ما ع ر ا د القران ممتدى م ب ت د ى جيد م ب ت د ى المنفور نعم م ب ت د ى المنفور نعم ن ع ممتدى ب المنفور و ع ل ا م ة و ع ل ا م ة ت و ر ا ف وعلاء ن ت و ر ا ل ض م ة ه الضمه ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر ه نقول خبر المعتدل ا ل م ح د و ف لو قلنا هذا ق ر آ ن لان الخبر يكون نكره هذا ق ر آ ن ها؟ أ و لو قلنا مثلا قران آ ن ل د ق ر آ خالد في هذه ا ل ح ا ل ة نقول ق ر آ ن خبر لمبتدا م ح د و ف اذن ا ل ق ر آ ن مبتدا وكتاب خبر القرآن كتاب يعني كتاب المبتدئ ما؟ تخبر يعني عن نعم <تصفيق> ن ع مرفوع كتاب ب خ م و ع ل ا م ة رفعه الضمه ا ل ظ ا ه ر على آخر أ و هناك من يقول مرفوع ب ا ل ا ب ت د ا ء يعني المبتدا هو الذي رفعه او هو العامل الذي أ ث ر فيه حتى رفع هناك من نعم نعم بالابتداء مرفوع يقول خالد ما يرام ب خ ل خالد ا ل ق ر آ ن كتاب خالد نعت نعم ص ف ة نعت كيف هو هذا ا ل ق ر آ ن كتاب خالد كتاب خالد جيد كتاب خالد、آه. نعم نقول درس نحوي س ه ل ن ع م درس ن ح و ي سهل ما إ ع ر اعراب ب درسه ما إ درس ه لا سهل سهل إ ن شاء الله سهل وليس بصعب مبتدا إ ذ ا استصعبت شيئا صار لك صعب ا س ت س ه ر ي نعم <تصفيق> إ ذ ا ا ل م ب ت د ى المنفوع وعلامه رفع الدم الظاهر على ا خ ر أحسنتم درس نحوي درس ماذا درس نحوي وهو مضاف يعني هنا درس معرف ب ا ل إ ض ا ف ة لما أ ض ف ن ا إ ل ي ه النحو صار معرفا معرفا بالإضافة وهو مضاف م ض النحو ف ا ي مضاف إ ل ي ه نعم درس النحو ي سهل ها سهل سهل الخبر خبر, خبر. ليس نعت خبر <تصفيق> درس النحو ي كيف هو كيف هو درس النحوي جاء الخبر ي خ ب ر و ن عن درس النحوي فقال درس النحوي سهل سهل يعني خبر عن الدرس طيب بارك الله فيكم لا عليكم لا عليكم كلنا الخطأ الخطأ ولا الخطأ المشاركة يمنعنا نقع في الخطأ. ومن الخطأ نستفيد ولا ينبغي ومن من أن طيب ثم انتقل المصنف رحمه الله يعني أ ن ا ع ن د ه إ ل ى ثلاث غرف قد يصعد التيكست ولم, ولم انتبه ذلك يعني يلزمني س ت ة عيون أ ن ا أ م ل ك أ ر ب ع ة فقط لا ع ل ك <تصفيق> اكرمكم الله أ ر ب ع ة نعم أربعة اثنان طبيعيتان واثنان اصطناعيتان كما أ ن ن ي أ م ل ك أ ذ ن ي ن ا ر ب ع ة أ ذ ن ي ن ا ر ب ع ة ما شاء الله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 واحسن اليكم ثم بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله إ ل ى أ ق س ا م الكلام أه؟ فقال و أ ق س ا م ه ث ل ا ث ة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى يعني الكلام الذي تكلم عنه قبل قليل يعني هذا الكلام اللفظ المركب المفيد يعني عنه يعني بالوضع هذا نعم بارك الله فيك يا محب أ خ و ن ا م ح ب أ ت ا ن ا ب ف ا ئ د ة يقول الفرق بين الخبر ا ل م ب ت د ا هو أ ن عامل المبتدا ع ذ م ي وعامل الخبر وجودي نعم يعني نعم معدوم المبتدأ موجود موجود المبتدأ الذي يؤتل في غير والذي يؤتل في فيك الخبر موجود هو بارك الله فيك. قال وأقصاره ثلاثة هو اسم جاء لمعنى وفعل وحرف يعني هذا اللفظ أ و هذا الكلام الذي عرفناه لا يتكون إ ل ا من الاسم والفعل والحرف ما هو الدليل على هذا ما هو الدليل ما هو الدليل على أن أحسنتم يتكون الكلام لا ما شاء الله والتتبع والاستقرار التتبع والاستقراء لكلام العرب يعني لو ق ر أ ن ا كتب الصحاح فلا نجد إ ل الا هذا و و ق ر أ ن كل ك ما ت ب هذا الأدباء والشعراء فلا إلا نجد ه ولو قرانا أ ن أعظم كتاب ا وهو ل ق ر آ نعم وأفضلهم هو ك ت ب الله جل وعلا لأن عندما جل لأنه ت كل ما ل ق ر آ ن س ك ت الشعراء ر أ خ س ه م حتى أولئك الذين أ علقوا معلقاتهم عندما جاء ا ل ق ر آ ن سكت الشعر كما يقال طيب إ ذ ن الكلام يتكون من الاسم والفعل والحرف ما هو أ و كيف يعرفون الاسم لا لا ليست هناك أداة ليست صحيح لا نقول أ د ا ة نصب لا او أ د ا ة جزم نعم كنا نبهنا اخواننا و أ خ و ا ت ن ا لهذه ا ل م س أ ل ة نقول حرف حرف نصب نعم طيب كيف عرفوا الاسم وما ه و تعريف الاسم يقولون ك ل م ة دلت على ماذا دلت على معنى أ و على مسمى دلت على معنى في نفسها نعم, نعم في نفسها, في نفسها ولم تقتن بزمان ولم تقتن يعني الاسم ما عنده ع ل ا ق ة بالزمن الماضي أ و المستقبل أ أو ولم ها؟ و تقتن بزمان وعرفوا الفعل بقولهم كلمة ها؟ دلت على م ا ذ ا دلت نعم على م ع ن ى ك ذ ل ك في نفسها و ق ت ا ل ن ت بزمن ا أ و ب أ ح د ا ل أ ز م ن ه ت ل ا ث ة نعم و ق ت ا ل ن ت بزمن ا أ و ب أ ح د ا ل أ ز م ن ه تلات نعم الحرف الحرف كيف عرفو ه نعم عرفو ه ك ذ ل ك ك ل م ة دلت د ل على معنى أه؟ في غيرها في غيرها أه؟ ولم تقتن بزمان ف يعني غيرها ي تمام الحرفه و ك ل م ة دلت على معنى في غيرها ولم تقتن بزمان ولم بزمان. هكذا عرفوا والفعل الاسم والحرفة نعم. إذن هذا بالنسبة بزمان تقتن نعم هكذا هذا لتقسيم الكلام يعني الكلام كما قال الشيخ رحمه الله و أ ق س ا م ه ث ل ا ث ة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى تماما الحرف يدل على معناه في غيره الحرف لهذا قال جاء تمام يدل على معنى وحرف معنى لمعنى لمعنى وحرف جاء طيب إ ل ى كم تنقسم الحروف أ و الحرف إ ل ى كم ينقسم إ ل ى كم تنقسم الحروف آه؟ نعم إ ل ى قسمين أ ح س ن ت م ما هي ما هي آه؟ ما هي ما هي آه؟ نعم حروف آه؟ المعاني احسنتم حروف المعاني وحروف المباني نعم حروف المعاني وحروف المباني يعني حروف المباني تسمى بحروف المباني ل أ ن ه ا تبني ا ل ك ل م ة أ و تبنى ا ل ك ل م ة بها آه؟ آه؟ مثل أ ل ف باء تاء جيم حاء اه هذه حروف المباني يعني هذه الحروف لو ركبنا بعضها على بعض اللبنين بها كلمات و ا ل أ خ ر ى حروف المعاني وهي مثل لم لن الا ل م ع ا ن ي ت ت كلا و حروف ن من ا م ب ن يعني ي حتى ر و ف المعاني حروف المباني غير صحيح لا يمكن أ ن نقول حروف المباني تضم المعاني لا فحروف المعاني تبنى من حروف المباني وعليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته طيب إذن ماذا يقصد الشيخ رحمه الله؟ هل يقصد حروف المعاني أم حروف المباني إذن ماذا عندما لمعنى لمعنى رحمه أم الله قال جاء هل حروف حروف وحرف وحرف جاء, لمعنى. أه؟ وحرف جاء لمعنى. المعاني تمام يقصد بها حروف المعاني وليس حروف المباني طيب قال الله جل في علاه هذا بيان للناس وهدى و م و ع ظ ة للمتقين أه؟ هذا بيان للناس وهدى و م و ع ظ ة للمتقين أ ح س ن ت م هذا ما ي ع ر ب هذا أه؟ هذا أه؟ ما ي ع ر ب ه ا اسم إ ش ا ر ة يعني كلها اسم إ ش ا ر ة يا أ ب ا الزهراء أ ن هناك تفصيل نعم الهاء حرف تنبيه ه ا يعني هذا حرف تنبيه هذه ا ل ه ا هي حرف تنبيه نعم وذا ذا اسم إ ش ا ر ه مبتدا مبني على السكون في محل رفعي او اسم إ ش ا ر ه في محل رفعي مبني على السكون نعم هذا بيان بيان هذا بيان خبر تمام خبر خبر مرفوع خبر م ر و ع و ع ل ا م ة رفعه ا ل ض م ة ا ل ظ ا ه ر ة في آ خ ر نعم ا ل ض م ة ا ل ظ ا ه ر ة في آ خ ر أ ح س ن ت م هذا بيان للناس ها؟ للناس, ها؟ للناس. ها؟ يعني هكذا يا أ ب ا عثمان مشهور مشروع يعني هذا عراب المدارس <تصفيق> ما شاء الله <تصفيق> الاختصار ، نحب الاختصار في كل شيء ن ع مما حكاه لنا أ أه... ح د ا ال... ل ال... شيوخنا ا ل أ ف ا ض ل نسال الله تعالى أ ن يرحمه ر ح م ة و ا س ع ة في هذه الليله ة وأن ي ت ق ب ل في الصالحين الذي الشيخ الدكتور السلام هو الخرشي سيد ر ح م ة الله عليه مما كان حكى لنا أ ن رجلا رجلا يعني هذا رجل والله في ا ل ح ق ي ق ة يعجز اللسان عن وصفه عن طريقته في ا ل د ع و ة وعن علمه و أ ل ف كتابا م ك ت فيه أ ك ث ر من 16 سنة في هذا الكتاب وهو الفقراء والمساكين في إ س ل ا م هذا هو عنون الكتاب وعلى كل حال صلى الله ت ع ا ل ى أ ن يرحمه يعني قال لنا في إ ح د ى المجالس أ ن شخصا ذهب عند صاحب مكتبه ة مكتبة عند صاحبي مكتبة. فقال ل أعطيني مصحفا ف أ ع ط ا ه مصحفا فعاد الرجل بعد ف ت ر ة وقال له و ي د مصحفا مختصرا يعني الشخص س ن ع بالاختصارات مختصرا مختصر م مختصر س ل ا م خ ت ص ر كذا م خ ت ص ر كذا م خ ت ص ر كذا فقال ل ص ا ح ب ا ل م ك ت ب ة اعطيني مختصرا ل مصحف مختصر المصحف, مختصر المصحف. رأيه صاحب المكتبة صاحب نظر فقال له رأيه اجلس إجلس هناك لحظه ا ها؟ نعم، <تصفيق> مستحيل ف دخل شخص ا ل م ك ت ب ة وقال لصاحب ا ل م ك ت ب ة و ر ي د مقتصر مسلم فقال له صاحب ا ل م ك ت ب ة خذ هذا الرجل معك يعني هذا الذي يريد مقتصر المصحف هو مسلم قال هذا الرجل خذه معك م فالذي ل يبحث عن مختصر المصحف و مسلم ا ل مختصر <تصفيق> في حد ذاته <داتي. تصفيق> ولهذا ف فاهمتم <تصفيق> ف <تصفيق> ما شاء الله جار المجهور هذا مختصر. مختصر اه... اعراب الجار والمجهور مختصر مختصر يعني اكرمكم الله طيب هذا بيان للناس اللامحرف شر نعم شروق ا ل إ ي م ا ن فاستلطه ا تفصيلا الناس اسم مجروب للناس الناس عفوا اسم ج و ب للام و ع ل ا م ة ج ر ه ا ل ك س ر ة ا ل ظ ا ه ر ة في آ خ ر ه نعم هذا بيان للناس وهدو الواو هنا حتى ليس بقوك نعم. الواو هنا حرف عطف نعم نعم. عطف. عطف. حرف حرف هدى هدى م ع ط و ف على ماذا هذا بيان وهدى معطوفه على ل ل بيان.、أحسنتم. ما شاء ا أحسنتم. م على ط و ف ع بيان نعم. هنا؟ والمعطوف على المرفوع مرفوع. ما هي علامة الرفع ما ها؟ هي هذا بيان للناس وهدى الضمه ا ل م ق د ر ة على ا ل أ ل ف ن ع منعا م من ظهورها ماذا التعذر احسنتم ل ت ع ذ أ وهدى و م و ع ظ ة الواو هنا كذلك تعضرا في ا ل أ ل ف استثقالا في الواي واليافخذ مثالا <تصفيق> أ ك ر م ك الله شيخنا محمد、نعم. لا ليس ليست هناك أ ي ص ع و ب ة يا جود لا ليست ه نحن ا ك أي صعوبة ن نذكر فقط نذكر وكما قيل تذكير للمبتدي ونذكر الله المستعان نعم نعم طيب و م و ع د ة موعظه م ع ط و ف ة ل ماذا كقال موسى معشار اليهود قد ي أ ت ي محمد ويغزو من جاحد نعم و ت ب ص ي ر للمنتهي ما شاء الله ت ذ ك ي ر للمبتدي و ت ب ص ي ر للمنتهي كما قال ابن الله بري رحمة الله عليه طيب. هذا بيان للناس وهدى وموعظه م ع ط ف ه على ماذا معطوفه على على بيان, نعم. على بيان. على بين قوسين بيان و ا ل م ع ط ف على المنفوع وعلامه رفعه اللام هنا حرف جو المتقين, المتقين. اسم ل م ت ق ي المتقين ن اسم ، كيف هو اسم م ج ه و اسم ل باللام و ع ل ا م ة جو نعم ا ل ع ل ا م ة تختلف وهو كذلك و ع ل ا م ة جره الياء الياء الياء الياء فقط الياء الياء الياء الياء الياء الجر هو الياء الياء ا ع ا ل ي ا ا ل ن ا ئ ب ة هذه ن ا ئ ب ة فقط الياء ا ل ن ا ئ ب ة عن ا ل ك س ر ه ل أ ن ه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين عوض عن التنوين في الاسم المفرط إ ذ ا كان هذا الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع يتكون من اسم وفعل وحرف فما هي علامه ة الاسم فما ي ع ل الاسم م ة ا قال الشيخ رحمه الله فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف أ ل ف و ل ودخول ل ل ا ا م أ واللام إذن أول ل ع اول م ة أ ع ل ا م ة نميز بها العيش مع ا غيره هي ماذا هي الخفض أو ها؟ او ل ج الجر ا ل ح ف ض هو الجر باختلاف المدرستين هناك م د ر س ة تقول الجر وهناك م د ر س ة تقول الخفض نعم طيب ما هو الخفض لغتان ما هو الخفض لغتان ها؟ الخفض ها؟ نعم هو ضد الارتفاع أ ح س ن ت م ضد الارتفاع أ و الرفع وقيل التسفل والانحطاط وهو كذلك التسفل والانحطاط إ ذ ن هذا هو تعريف ه الخفض و ا س ت ل ا ح ا واستلاحا من ا ل ن ا ح ي ة ا ل س ل ا ح ي ة قيل تغيير مخصوص تغيير مخصوص علامته القصره ة وما ناب ن ع ا علامته القصرة وما ناب عنها و م اذن ناب عنها إ هذا هو الخفض كما قال الله جل وعلا وعلى الذي ن يطيقونه فديه طعامي ط ع اذن م ي إ مساكين ف ك ل م ة طعام ليست اسم وليست فعلا ولا حرفا ر ف ا ف ك ل م ة طعام اسم وليست فعلا ملاحظه لماذا ل أ ن ه ا م ج ر و ر ه اذن الكسر إ هذه ا ل ع ل ا م ة ا ل أ و ل ى أ و تقول مثلا هذه م ج ر و ب ا ل إ ض ا ف ة أ و تقول دخلت إلى منزل ل ف الى ن إ منزل هنا مجرورة ب ح فلان ا ج ر ه ن ك كسر إلى م ز فمنزل ل لأنه قبل اسم الكسرة دخلت ل أو ع ي هذه ه ا ل ع ل ا م ة التي هي ا ل ك س ر ة أ و ل ا الخفض وتانيا التنوين التنوين ما هو ل غ ة ل غ ة التنوين كلكم تعرفون هذا ل أ ن ك م كلكم تدرسون التجويد التصويت نعم وكلكم قرأتم أحكام المساكن والتنوين. التنوين. نعم تقول العرب نون الطائر تمام إ ذ ا صوت إ ذ ا صوت اذا صوت واصطلاحا م ا ه و تعريف التنويم اصطلاحا يعني الـ الـ النحو يشترك مع ا ل ت ج و ي د في هذه التعريفات ن و ن نعم نون س ا ك ن ة تلحق آ خ ر الاسم لفظا وتفايقه, أحسنت يا الزهراء وتفايقه خطا ووقفا, خطاً ووقفاً يعني أ ن ت عندما تقول مثلا كتاب كتاب يعني ا ل آ ن ا ل أ ط ف ا ل في المدارس في بدايتهم عندما تملي عليه كتاب يكتبها هكذا يكتبها بالنون ل أ ن ه هو يكتب ما يسمع أه؟ كتاب أه؟ بالنون في النهايه تماماً لهذا قيل ن و ساكنه نون س ا ك ن ة تلحق آ خ ر الاسم لفظا <تصفيق> نعم وتفارقه يعتمد على السمع تمام وتفارقه خطا ووقفه عندما تقف عليها ف إ ن ك لا تنطق بها、م? وكان الله غفورا رحيما, رحيماً. أه؟ هكذا جيد ها؟ تحرك نعم نعم فعند الوصل تحالف لهذا قال ا ل م ع ي ث خطا ووقفاً, ووقفاً, ووقفا اكرمكم الله إذن هذه العلامة التانية التانية كل كلمة قبلة ت ن و ي ن فهي اسم هناك أ ق س ا م للتنوين ربما تذكر إن ان تعالى لك و تنوين تنوين العوض تنوين ي التمكين التنكير غير ن إن المقابلة دائل إلى شاء الله تعالى ستذكر في مستوى ض ا ا ن ه في م آ خ ر بإذن الله تعالى. نعم، إلى نعم الترنم من أصناف التنوين الله تعالى غيره إ ذ ن تقول هذه م د ر س ة ف م د ر س ة اسم ل أ ن ه ا ق ب ل ة ا ل ت ن و ي ن فهي ليست بفعل ولا حرف إ ذ ن هذه ا ل ع ل ا م ة ا ل ث ا ن ي ة أ م ا ا ل ع ل ا م ة ا ل ث ا ل ي ة دخول الالف أ ل ف و ل دخول ل ل ا ا م أ واللام كل كلمة قبلت الألف واللام أو دخل عليها ألف واللام فيسمن. فيسمن القمر الشمس الغرفة فيسمن فيسمن أو الطالب إ ل ى غير ذلك من ا ل أ س م ا ء التي تدخل عليها أ ل ف واللام أي م ع ر ف ة ب ا ل أ ل ف واللام الله جل في علاه الله, الله وهو أعرف المعارف اعرف ل م ا ي أ ع المعايف تعرفون ق ص ة سبويه والله لو دخولك تعالى المنم الجنة ما الجنة أعلم فقيل بأن سبب رؤي في المنم في الجنة. قال أ ن ن ي قلت في اسم ا ج ل ا ل ه ب أ ن ه اعرف ا ل م ع ا ي نعم نعم لا إله إلى الله نعم. الله نعم ا ل ل هذه طيب ه ا ل ع ل ا م ة ا ل ث ا ل ث ة أ م ا ا ل ع ل ا م ة الرابعه ة و و ي د خ ح آه دخول حروف الخفض أ و الجر كل ك ل م ة دخل عليها حرف من حروف الجر فهي اسم وليست بفعل ولا حرف تقول جئت من دار سعيد أ و ص ا ف ر ت إ ل ى م ك ة لا حرمنا الله و إ ي ا ك م هذا التفاعل <تصفيق> وإلا نبري ف ا ل م س أ ل ة صارت بالقرعه فالله المستعان سننتظر هذه القرعه الى أ ن يشاء الله <تصفيق> نعم إذن فهذا الحرف الذي هو إ ل ى إ ذ ا دخل على كلمة فهذه الكلمة هي اسم وليست بحرف ولا فعل وطبعا كلمة الكلمة وليست ولا الخفضي اسم فهذه بحرف حرف هي تسعه على حسب ماذا اللهم امين و إ ي ا ك م ولكم إ ن شاء الله على حسب ما ذكر ه المؤلف ح م ه الله قال من و إ ل ى عن و على وفي و ر ب ا والباء والكاف واللام والباء والكاف واللام、م? من من معانيها ماذا من معانيها ماذا من من معانيها ماذا أه؟ الابتداء نعم الابتداء أه؟ تقول سرت من المنزل أه؟ من المنزل أه؟ ولهذا بدا بها الشيخ رحمه الله بدا بمن ابتدا بها نعم الابتداء والطبعيض والجنس نعم. أه؟ والى、إلى. من معانيها ماذا من ابتداء الغايه تمام أه؟ الانتهاء أه؟ الانتهاء الانتهاء ثم ردوا إ ل ى الله مولاهم الحق اللهم ردنا ردا جميلا يا رب العالمين ثم ردوا إ ل ى الله مولاهم الحق نعم الانتهاء أ و اقول مثلا قرات ا ل ق ر آ ن من ص و ر ة ا ل ب ق ر ة إ ل ى ص و ر ة ا ل أ ع ر ا ف مثلا من ص و ر ة ا ل ب ق ر ة إ ل ى ص و ر ة الأعراف. والمعنى ب د أ ت ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن من ص و ر ة البقره ة و ا ن ت ي ت ب وانتهيت ر ة ل أ ع ر ا ا ف و ب ص و ر ة ا ل أ ع ر ا ف نعم وطبعا المؤلف رحمه الله لا يريد هذا لا يريد معنى الحروف و إ ن م ا يريد أ ن يعطي علامات يعرف بها الإسم هذا المقصد بالنسبة للشيخ رحمه الله وإنما أعطانا هذه الحروف كعلامات للشيخ لمعرفة نسبة من رحمه هذه الاسم ل م ع ر ف ة الاسم طيب من والى عن عن وعلى عن عن آآ عن آآ ومن معانيها ا ل م ج ا و ز ة المجاوزه المجاوزه, المجاوزة تقول مثلا س أ ل ت عن سالت عن كتاب الشيخ الفلان أ و رميت السهم عن القوس نعم رميت السهم عن القوس احسنتم نعم ها؟ رميت السهم عن القوس يعني كل ك ل م ة تدخل عليها عنه فهي اسم ي س أ ل و ن ك عن ا ل خ م ي والميسر قل فيهما ي ت م كبير في قوله تعالى يسالونك أ ل و ن عن ك س س ا ع ة ي أ ل عن الساعه ة ا أ ي ا م موصاها ف ك ل م ة الخمر وكذلك قوله تعالى فيسالونك عن الشهر الحرام ف ك ل م ة الخمر والشهر والسعه ا كلها اسماء كلها أ س م ا ء لماذا وكيف عرفنا ب أ ن ه ا اسماء ل أ ن ه دخل ت عليها حرف الجر حرف الجر عن وعلى, عن وعلى. ع ل ى تفيد ماذا يسالونك عن ا ن ف ا ل ن ع علا تفيد ماذا نعم الاستعلاء, الاستعلاء. الاستعلاء. نقول الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى أ ح س ن ت م نعم سلام على نوح في العالمين, سلام على نوح في العالمين. كل كلمه دخلت عليها عن فهي اسم نعم فهي اسم عن وعلى آآ آآ من و إ ل ى عن وعلى في في وفي من معانيها ماذا في من معانيها ا ل ظ ر ف ي ة نعم ا ل ظ ر ف ي ة فهي ظرف تقول مثلا الماء في الكوز ي في الكوزي الماء نعم إ ذ ن ف ا ل م ا ء في الكوز ي <تصفيق> طيب آه كذلك تفيد الاستعلاء وتفيد ا ل م ص ا ح ب ة نعم ما شاء الله تفيد الاستعلاء و ا ل م ص ا ح ب ة بارك الله فيك طيب في, عنوى عنوى عنوى في وربع ربع رب رب الرب... رب رجل كريم لقيته تفيد التقليل والتكتير, تفيد التقليل والتكتير. أحسنتم. تفيد التقليل والتكتير. التقليل والتكتير نعم احسنتم آه بحسب السياق نعم تماما بحسب سياقها في آه النص اعجبت رب والباء والباء اعجبت باسلوب الاستاذ اعجبت باسلوب الاستاذ نعم آه الباء هنا تفيد ماذا التعديل تفيد التعديل ا نعم تفيد التعديه ا ل م ج ل ة كالكتاب او ل ل كالكتاب م ج ة رايت رجلا ك ا ل أ س د يعني الكاف هنا تفيد ماذا التشبيه نعم التشبيه أحسنتم نعم تفيد التشبيه نعم. تقول علام هذا الكتاب لسعيد لسعيد لسعيد هذا الكتاب لسعيد الملك نعم الملك يعني يملكه سعيد يملكه سعيد <تصفيق> اذن فهذه الكلمات كلها أ س م ا ء ل أ ن ه ا دخلت عليها ماذا رب والباء والكاف واللام رب والباء والكاف واللام ا ل ع ل ا م ة الخامسه من علامات اسم دخول حروف القسم دخول حروف القسم كل ك ل م ة دخل عليها حرف من حروف القسم ف ي اسم وفي حروف القسم يقول المؤلف وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء الواو والباء لز... لا ع ل ك م والت... نعم ها؟ آه آه طيب قال تعالى في ص و ر ه التين والتين والزيتون وطوي سنين يعني والتين والزيتون وطوي كلها اسماء ل أ ن ه دخل عليها حرف قسم كذلك في قوله تعالى فلا أقسم نعم ف ل اقسم أ بمواقعي س م ل أ ن ه دخل على حرف القسم وهو الباء وهو الباء وهو الباء ثم كذلك التا في قوله تعالى تالله لقد اثرك الله علينا أ ن العلامات التي يعرف بها الاسم كم عددها العلامات التي يعرف بها الاسم كم عددها كم عددها, عددها خمس خ م وهي الخفض والتنوين ودخول ا ل أ ل ف واللام ودخول حروف الخفض ودخول حروف القسم نعم هي من حروف القفض. نعم. أحسنتم. بارك الله بهذا فيك طيب إذن بهذا نكون أنهينا من نعم أحسنتم إذن نكون حروف بارك القفض الكلام عن علامات الاسم وبقيت معنا ع ل ا م ة الفعل فان شاء الله تعالى ن ر ج ع الكلام عن علامات الفعل في الحصه ة المقبلة ا ل ل بإذن س المقبله ئ ي ينفع ي ن أن أن الله وعلا ا جل و إ ك بما سمعنا وأن يعلمنا ما جاهلنا وأن يتقبل منه ومنكم وأن ي ت م ن ومنكم يجازيكم وأن خير جزاء على مشاركتكم و ن س أ ل ه تعالى أ ن ي غ ش ر ذنوبنا و أ ن يصلح احوالنا و أ ن يتقبل منا و أ ن يبارك فيكم وفي ل خ و ل ك م و أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م ل خ د م ة دعوته و ل خ د م ة كتابه و ل خ د م ة ل غ ة ا ل ق ر آ ن إ ن شاء الله تعالى شكر الله لكم、جميعاً. وبارك الله فيكم إن أصبنا فمن الله جميعا الله أصبنا الله وعلا جل فمن إن ونسال إ أخطأنا أ فمن ن ف ن ومن ا ش ي ط الله ن ن و س أ ا ل تعالى أ ن ي غ ف ر خ ط أ ن ا و أ ن يتجاوز عن ذنوبنا و أ ن يصلح أ ح و ا ل ن ا ا ل ح ص ة ا ل م ق ب ل ة يوم الخميس إن ش ان ء الله تعالى ح محب كذلك بارك الله فيك شكرا الله يا شاء ك ر الله الخميس لك يوم إن ش الله تعالى يعني في أعتمد على أنا تجدونه النت مرجع قد, تجدونه. قد تجدونه في النت. وهو ا ل أ ق و ا ا ل ل ج ل ي ة في شرح ا ل أ ج ر و م ي ة يعني شرح مبسط وجميل جدا أ ل ف ه أ ح د ا ل ا ئ م ة في المساجد ووجدته ه من الأئمة إمام مغيبي من الأئمة يعني ف و جميلا جدا في ا ل ح ق ي ق ة وتعاملت معه مع هذا الكتاب وجدت ل ل أتعامل يعني الآن أتعامل الكتاب ا صارت أوراقه متناطرة <تصفيق> يعني من 2008 وأنا أتعامل مع هذا ز ت معه يعني يعني مع من و ه جميله جدا ويصلح للمبتدئين من أ م ت ا ل ن ا جميعا فإن شاء ا لعله ل ه موجود في, في, في, في النت إ ن شاء الله قد تجدونه النت في نسال الله تعالى أ ن يبارك فيكم ويجازيكم خجزاء و أ ن يتقبل منه منكم و أ ن ينفع نعم لعلل نييم وهو كذلك、نا. لعلال نويم. <تصفيق> بن عتيمين أ ن ا أ ص ن ف شاحب ن عتيمين في ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة ف يعني المرتبة الثانية ي ممكن لطالب العلم بعد دراسه هذا الكتاب أ و التحفه الثانيه بعد ذلك أن ينتقل إلى شاح بن عتيمين شاح رحمة عليه نعم عبارة عن التفهيغ. التفهيغ آه آه نعم نعم إ ذ ا لا ب أ س ان كان هذا التفريغ نعم لو كان ت أ ل ي ف ا لكلمه ي وهو كذلك يعني المؤلف ليس كال كالديوس الملقاه كذلك، نعم على كل حال شاء الله شكرا الله لكم ج م ي ع ا و بارك فيكم اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى ا ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد و بارك على محمد وعلى آ ل محمد كما باركت على إ ب ر ا ه ي م وعلى ا ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك واتوب إ ل ي ك اسم الكتاب يا اسم المعاني اسم الكتاب ا ل أ ق و ا ل ا ل ج ل ي ة في شرح ا ل أ ج ر و م ي ة ا ل أ ق و ا ل ا ل ج ل ي ة في شرح ا ل أ ج ر و م ي ه الاستاذ علال نييم علال نييم هذا هو اسم كتاب إحدى إن إخواني محمد على الأخوات تسأل عن الكتاب لا, عليكم. لا عليكم على علاقة أستاذنا محمد. تفضل إن شاء الله استأدنكم تسأل عليكم تفضل تفضل عن في غرفة الفقير إ ل ى الله ا ساعدينكم ان شاء الله ماذا سوف نعرض لك هذا هو ماذا نفعل ليس لا تنسى ان تتحدث عن الناس ويجب ان تتحدث عن الناس ويجب ان تتحدث عن الناس لقد ت المجد ي تتركت لكي تتركت لكي ت ر ي ت ت ر لكي تتركت لكي ت ت ر ك لكي تتركت لكي ت ت ر ت لكي تتركت ل ك ت ك ت ل ي ت ت ر ك ل ي تتركت ل ك تتركت لكي ر ك ت لكي تتركت لكي ت ت ر ك ع لكي تتركت لكي تتركت لكي تتركت لكي ت ت ر ك لكي تتركت لكي ت ت ر ي ت ت ل ي ت ت ر ك لكي تتركت لكي تتركت لكي تتركت لكي تتركت ل ب ه ا ع ش ا ت ちょっと待って下い。<音声>